وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَلَ مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيُّ يَقُولُنَ إِنَّ النَّبِيَ تَنَاعُرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ يُرِدُونَ إِلَّا فِرَاراً